بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبى. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون خلقناكم أَمْثَالَهَا وَجَعَلْنَا النَّوْمَ قَصَبًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدا جَعَلْنَا النَّاسَ سِرَاجًا وهاجا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فكانت أَبْغَابًا وَسُوِيرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ نمرصدا ليطوينا ما آذا لا ولا شرابا إلا حميما وغساقا استب وكذبوا بآياتنا كذبا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفا وعب اترابا وكاسندها قا لا يسمعون فيها لوا ولك الذاكره جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات وال. وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح صم فل لا يتكلمون إلا من ذَلِكَ يَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قد دم يداه هو